او تقول له ان الله هدا لنكنتم من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لك ورتا فاكون من المحسنين بلا